اعراب دا كتعريف إعراب من كد وباسي معرب مبني من كد وأقسام إعراب من باسك الكشفال رفع ونصب وجر وجزم وباسي علامات إعراب من كد للرفع علامات وللنصب علامات وللجر علامات وللجزم علامات عليكم بسلام لعندي شونة وتمن عندك شد لس أصلي كي خو يدلجت الذلاوة برضو هنا المنصرف الاسم المنصريف وجمع التكسير المنصرف يعني عندي جار اسمي عندي جار اسمي مفرد ما من منصرف منصريف وهش ما من نية ممنوع من الصرف جمع مذكر سال جمع جمعي, جمعي, جمعي تكسيرش ما من نية منصريف وجمعي تكسيرش ما نية ممنوع من الصرف أما يوم درس بعسي ممنوع من الصرف تام ممنوع من الصرف دو دوشان يعني اسم مفرده يعني اسم مفرده يعني جمعي لسر ام دوشة ممنوع من الصرف لسر مثنى لسر جمعي مذكري سالم لسر جمعي مؤنث لسر أسماء خمسة لسر أفعال ناع. كأول لسر اسم مفرد دي لا يوجد جمعي تكسير أهما أتمنى يسميان معربة يان مبني اقر دلاسي كوتائي يعني كوتائي وشا يان قرابة يان نقرابة اقر نقرابة هميشة مبني اقر قرابة قرابة او معرب بالله ما قد تماشى بالله قال زيد سالكي تنوينيكي ورقد فو فالله قال أحمد نالي أحمد بو أما ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين شيء فيه ممنوع من الصرف وشيء صرف يعني التنوين كوابو اسم معربي شبيه بدوبش شوا نما مع معرب هي مبني, مبني رشد معرب يبدوا بشر أو يكتنuin ولا أجرى بشرة أو يكتنuin ورنا أجرى بشرة أو يكتنuin ولا أجرى اسمه كقوي في الإسمية فيو تمتمكن تمكين أمكن يعني تواو تواو اسمه بلام أو معربة بس ممنوع من الصرف هالاسمه بلام شبهه كتيأيا عن الأشي تلاشى يعني أصل نية لإسمية لأ بو بو من أجر مو شيء عائشة بيني يا بون يا حمزة بيني بام ذكرش به. يا زينب بيني بات تأنيث نسيشي بيانده. حرف لبلاوي مؤنث. يصح حمزة عائشه زينب مؤنث وسكان زينب تأنيث كم معنوية حمزة لفظية عائشة معنوية لفظيّة لبر تأنيث أمسية وشا ممنوع من الصرف. قال حمزه قالت عائشه قالت زينب ضمن التنوين ناخوه بو تنوين ناخوه يبرموا انس اصل اسماء رجال اصل اسماء رجال كاتي مؤنثه تنوين غلابه ويبزاني تلك اصل الانسان فيها وينجنا لا خلق هما آدم ثم خلقت حواء من ضلعك شكي آدم لبروا لبر فرعوا أصل وشيء أجر مؤنثة جات أنيثة كي أجر تائب لفظي يا تعيش في ونبه أوشيا مؤنث ممنوع من الصفة نين نادينه ولنا أحمد الله يقال أحمد لبروا أحمد وزنكي كاسم شا معربشة مبني لبروي بضم لبرو إلى من هيا وزنكي لوزني جيت شد لوزني فعلش فهم كم كم اسم ممنوع من الصرفه هوي اسم لا غالبا يعني مطلقا يعني غالبا لشيء بتشد لفعل بجيه لوزني فعلش وزني فعل بو سبون من يزيد قال يزيد بنو نالي. قال يزيد قال قال يزيد يزيد كريم معوي مثلا يعني هل يزيد هيدر نلق قال يزيد بو لبره يزيد وكو زاد يزيد وايه سر وزن فعله وارو هندي شي تيشمانه يا ممكن مو منناسبه ويبزانن اسم ابيت هدو بشو معرب مبني مبنيها منش مبنيه لسر اويك مبني اما معرب بيت هو ان يكون هناك اثر من الزرع هو ان يكون هناك اثر من الزرع هو ان يكون هناك اثر من الزرع هو ان من الزرع من من من اسم شي معربة هو الاسم المعرب الذي لا يلحق آخره الكسرة ولا التنوين نتنوين ورقري نكسر ورقري بد شيئا أزاني ممنوع من الصرف شيئا دوباريكا مور نتنوين نكسر نتنوين نكسر إيسا لكاتي رفع لكاتي نصبه لكاتي جر عائشة مثلا أحمد تنوين ورناقر قالت عائشة رأيت عائشة نالي عائشة عائشة مررت بعائشة لكسر شاور ناقري هاي مشاكسري ممنوع من الصرف وتنوين شي نيه بلان اوش بزانا مبنيش نيه معربة اقوريت بلان فرقي قرانكي ويتنوين ورناقري وكسا ورناقري اي ممنوع من الصرف بتشي رفع كليب يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتح ما حكم ممنوع من الصرف بوتشي همي شرف عكيب الظمة ممنوع من الصرف شو ممنوع من الصرف لا سدوا كلمة دلشة كلمة كانشين الاسم الأحسن الاسم المفرد وجمع الترسي مثنى هي ممنوع من الصرف به جمع ذكر سالمي ممنوع من الصرف به اسماء خمسة هي مية فعلي شخوة تزاني فعل علي مباركوانا كوابو بالام ليره دا او بيو هو هوكار ابو او او اموشي بيوتر ممنوع من الصرف هوكار اكيش هوشيوان مانعي يك هوكاري هي هوشيواش مانعي دو هوكاري او او كي يك هوكاري هي بيته دو بشو او يكو يك هي يعني علة فيها, فيها علة واحدة تقوم مقام العلتين يقع اللي تيايا أو عليا هو كارا نايا نتنوين نكسر ببيع هبيت هدوب الشو هر وشيك أليفي تأنيث بكوتايا كيوها به أليفي تأنيث بونا من الليلة ليلة أليفك أليفي تأنيثة جاء أقرب كم مقصورة بيت يان ممدودج بيت بونا الصحراء ممدودة أليفي مقصورة شيا وهي كهامزي مدي تاني أي ممدودة ممدودة وهي هامزي كمده يأليفك لبيشيه أليفك صحراء جاء ليلا بيت كناوة صحراء بيت كناوة أليف بيت مقصورة بيت يان ممدوده بيت يان صفرش بيت بأفرته يأتلي حبلها يعني حامل صفية يا علمة صفية. اللفة كألفي حبلة مقصورة ممدودة مقصورة، أقبلي حمراء هفرتي كسول يا سر سبي حمراء حمراء ألفة كم ممدودية مقصورة ممدودية حمراء صفاء علم صفاء كابو ألفة تأنيس ألفة تأنيث, تأنيث أجر علم بيت وشكى ينصف باء مغسوره بيان ممدوده ب بن منع عن حمراء أ. قالت حمراء أو. قالت ليلى مررت بليلى هتن الى درناك تيها صحراء مررت بسحراء أ. ها بحرف جر صحراء أ. اسم مجرور علامة جره الفتحه بدل الكسره بو لانه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف شيء نتان يونيو نجر النجر كابو استا يقعي ليها الا كانت هي الفاء تاع ممنوع من الصرف يا ين يقعي ليها يا يدعى اليه اوش يقعي ليها ب يبدو بشو يبدو بشو باش كي اويا كالفاء تاع انيس تابع باش يدومي هر اسميك كذهب هذا اسمي كذهب كجمع تكسير بو على وزن مفاعل مفاعل او مفاعيل جاء يعني لكوت لا دوى الفك لا الفك دو حرف ينسي حرف حرفه حتى افاعيل شبه افاعل افاعيل شبه مرجني بس مفاعل مساجد ومصابيح نعم افاعيل شبه يعني لدو أي ألف تكسيره ودو حرف ينسي حرف ب سي حرف يكا ناوكي ساكن ب مصابي ساكنة مساجد ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي حا أبيني فتحية حرف جرشة مجهور نية بو لبروي جمعي تكسيره أي باش رخينا با جمعي تكسير بين لبروا جمعي تكسير يكي كلوشاني ممنوع من الصرفه شل عليتها يا هم شل عليتها حلا نمانوب والشاع ممنوع من الصرفه بيته شيء دوبش بس يكأن يق عليتها بس يكأن دو يشترى هو ما نخليه دو هوي كي يق عليتها يا أبي بدو برشها بدو برشها كشيء وشيء بس هي كمان هرو الشيء يق اللي في تعنيسي بيو ببو أجر جمعي تكسير بو لسر وزني مفاعيل سر وزني مفاعيل يا مف يا مفاعيل اما اجر والشيء ييجعل لي تجابة هر بس انا نجمع تكسير بو لسر وزني مفاعيل اللي تري بس هر بس اجر بس اللي في تعنيسي في او أو ييجعل لي بس أواء بيته ممنوع من الصرف باب بتشن السر أو كلماني كممنوع من الصرف دع اللي ينتهي يبدو اعلان تابع علكاء اما معنى يبدو اعلان تابع عله لفظيه وعله معنويه ابي الليل معنوي تابع لفظي شي تابع هل أبيع هيك معنوي تابع وعله لفظي شي تابع عله معنويك يبدو بالشرح يا يا علم به يا صفه يا علم به يا اما كان شج علم بونمنا عائشة عائشه رضي الله عنها اگر تماشي كان ذو عليه تيا وعليك لفظي شتا علم معنويك يا ابن عائشه علما يا وصفه باش. جاء عطشان عطشان هات عطشان هات نالي جاء عطشانن. عطشان عطشان علم يا الان وصفه أصبح. ها؟ أصبح شون وصفه اسمع ها وصفه علمه شلون اوصف علمه انا لفظت ها شي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 وصف أما أما وياكشذ بلام عالمية بيها وصفية بيها ما بس معنوية لفظية إشترى ما هو وثمان أو دو عليه كلاهن دي الكلمات عن بتدوب الشوار عليه معنوي عليه لفظي وثمان معنويكأ أبي بدو أبي بدو شيف عالمية وصفية أكلي كلمة واه بيت كذلك كلامي وها بي علمني. بقول قال سكرانو، سكران، ال معنويتها، بس لما معنويك هتشجوركها، علمية وصفية، ها؟ كم يا أنا؟ كم يا أنا؟ وصفية، باشا، سكران وصفة، صفاء. كأو يقع اللي معنويتها يا، الليش معنويتها كشيء وصفي، دين سأع اللي لفظيكي، يا كم يا نبيتي بيت تركيب التركيب مركبة دوام التأنيث سيم العجمة العجمة إذا كان زائدا على ثلاثة أحرف التركيب، التانيث العجمة إذا كان زائد على ثلاثة أحرف، زياده الألف والنون، وشيء كمختوم ببتشي، بتشي كتافيات به، الألف والنون، الألف والنون كان زائد به، وزن الفعل، بينجم وزن الفعل. الشام العدل العدل يعني الصرف نقعي المصرف يعني معدول بيت كلمه كلا اصله ولا لا ب لا يشتكي تر شو نوسي نسيش شو تعمل نسيه ها تنجم مطمن وزن الفعل الدعاء كما العدل يسوي شيء تنفيذ ابراهيم قال ابراهيم قال ابراهيم ابراهيم اليف تانيسي في وياه جمع تكسيره كوابوه شيء ابراهيم لو جورني كممنوع من الصرف بسبب الا واحده كابو بيبقينا أم جورا كيدر أم جورا كيدر كتشي يا دع اللي بتيأبه اللي كمعنى ويه اللي كلفظه وتم علم معنوي, معنوي بيدوب الشوا يان علمي يان وصف س إبراهيم علم يان وصف علم كابو يك يقلا عل كاني وشي ابراهيم من دوزية وبوش ممنوع من الصارفة تنوين ورنجتوه كتشي علميتي علميتي زائدا قبل الشجرانة كان هذا يا كم شيء بو التركيب إبراهيم مركبة نخير دو مركبة شيء دوشة دوشة كاتي كان ليك جانكي توج جواز بن هذي كمان أي خوي دابه قاضي خان بع الباك أوشام أو أو أو أو مركبة إلا مركبي سيبو هي أو أنا أو أنا ما بني لا العلماء علماء كوابو إبراهيم مركبني دوام جي التأنيف إبراهيم وأنثني سيم جي العجمة إبراهيم أعجمي ناويكي أعجميه. كابو كوابو لبر دو هو وكال لبر أعجمي أيباش رقينا بو بو أعجميات بو أعجميات إلايا سببه بو شي سببه دو سببهن ابراهيمكم همون وكو زيدني وكو محمدني لا علماء علن علماء علن اصل نودا اصل نودا لكلمه ضعف او هيك كلمه معناك عامبة كي عامبة معناها كي بون من را الرجل همك سيقليته طلب كاتي علي زيدن ابراهيم فلانون معناكي كرتبية توا لكي هو شيء أقر معناكي كي قيرو هملاين بي به، هو شيء أقر كسي كي كم بقيت توا يان كسيك بقيت توا لبراه أصل لإسمه لأ عالم فرع لكي لكي نشرا، بويا عالمية علايا ضعفة تيها دوام أصل لك كلماتي عربية بيشي بن بي عربي بن إبراهيمش عربيني يا عجمي يا مر سبب كتيرا لبردو سبب إبراهيم ممنوع من الصرف هل هو شيء ممنوع من الصرف بي لا تنوين ولا قد يعني علامة رفح كيفية تشي ضمة أي علامة جرى فتحه تشي فتح فتح باش قال عثمان قال عثمان شن عليتها دوانيته يا كم علتيها يا ها سيكه ذهن دائما بدا اما تشبود دو علك دع علك بي بدوب الشوار المعنويه اللفظيه معنويك يا استا معنويك عثمان شويه لعلميه هدايه لوصفيت اذا عثمان علميا يصف علما ناوا جاهر كان كان مشكلة مشكله ني علميا وصفي باشا هو عليه رشد أي عثمان لو الشاشة زياده الفنون زيادة ألف ونون نمركبة ن نوزن الفعلة نمعدولة بلانشية زيادة ألف ونون باش مررت بأحمر مررت بأحمر باع حرف جر أحمر اسم مجهول لام تجره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيه علته كي علتك وصفيةها الدو علتها, علتها. علتها؟ وصفية. وصفية. كان معنوية يكي كان كي لفظي علماً معنوية كلا تشبه شيء كده علمية تيان وصفيات علمية تيان وصفيات على لفظكيت للششكه عدلنيه وزن يا فعل وزن فعل احمر وزن فعل زول باشا حمك الله باشا جاء جاء نومانو جاء النومانو نومان نومان زي زاي عنش يا هل دائما هل سيني اه باش جاء النومانو يا نومانو بو شو اللي تيايا يكي تيايا وتمان يقع عليه تيا بيعلي في, في, في تاني تكسير تبي تكسير جمع تكسير نومان هي شتانية نجمعه وانا دو دو معنوي معنوي معنوي لفظي معنى ويكله جوريك قال لا <تصفيق> على مية هي وصفية وصفية أحسن ناوية وصفة ناوية بالشخص يقناو ما يعني كزك خوالوبة كابو ع الليش معناه وتيه على جواري وصفيات أوياك ع اللي دوام الأبي سببيك لفضيها لو شش دعنا يا كام يا نتيا شش ده ساكت سی و نوشیدن کرد که نوشیدن که نوشید چی و چیه لباس شرط داره سعی دیکه او جواب داره ترکیب نیه ترکیب نیه احسنت تانیز نیه احسنت عمل آقام امیر نامی لخدو خسبر کی؟ ایش نیه چون نوم نومن الیفنونه الیفنونه يكتيش بزنن هر جاريوت اد الا كوصفية وطد وصفيه وتوصفيه او كاتاه وازل لسي شدبنا وتدعي الا معنوي هر كلمه يك وتدعي ال ام او ديام الاحرام ولي ملاحظه هر جاريوت اد الا معنوي كلمه وصفيه يك كم سيدانيه ثانيه ن مركب ن نتائج أكريه وصفيا زيادة الفنون به أكريه وصفيا وزيف فعل به ود وصفيا عدل به بلى نكري وصفيا شبه عجمي شبه هو نابي توصف وصف زي زمانية عربية تأنيث ناكري يعني وصفيا نقص يعني كوتائية كوه بيتوه أكري على مبيل لقل هرش أجلانك يا ديت باشا عن عمره عمره اسم جروه وعلى جره الفتحة بدل كسره لأنه ممنوع من الصرف يقع إلا يادو إلا بير مكارو فين بلاي قبل قصد لقال والله ما مستخل السلام عليكم شوني برسياركي توبان سر وبان شو مترسن بلا وبان سر وبان شو باشا دي يقصفكا والله علّا ممنوع من الصرف يدو بشوه اسمي واه هيا يقع لي هيا أو أنا يقع لي هيا هي. ألي في تانيس وجمع تكسير أمانية ورشد كابو فيه علته، أي دو علّكا عمر علمها حسن معنوية علم باش ألي دو لششكا دعنا دعنا سنو سنكتب يعني بيصير نية نية تركيبة تركيب جنية ألفونونة ألفونين جنية. وزن فعل وزن, وزن فعل جنية كم نتوه العدل عدل يعنيش عدل عدل لازمانا أولا ما شاء الله لإسلام عدل إسلام هنا عدل عدل لبكارينا وقت زاني أول راس الرصد راس ولم عدل لازماني عربيا بولاري لاريش و وبهي عدلون يعني يميلون وشيء عمار لأصلا لمصدري عمر ودرس كده عمر الحياة الحياة أقر اسمي فاعل لفاعل لقد درس يا لما الامر العمر دروس كين أبي اسم فاعل كتشي بيت عامر النصر ناصر العمر عامر بس دا جاتي أوي عرب بلي عامر وتتي عمر يعني عدل عن هذا الاسم الفاعل إلى كلمة ثانية كتشي عمر بمأوتي عدل واحد اثنان في تعالى فرمشي. مثنى وثلاث ورباع مثنى يعني اثنان او عدله كاصلي كلمه كان شي بك اللي ما يكثير هر بوم معناه بلا مبوزنيه يعني لما لا هذه يقول لا شتيث س عمرنا اصل خيشه عامر انت ناوي عمرو بثواني عمرو بس قلت له عمر ناوي نراعي عمر قابوله بر على ميت لا قلت شتي لا وانو ليس إبراهيم إسحاق يعقوب أمانة ممنوع من الصرف أعجمين طالما قال نوح لوط أمانة أكره ممنوع الصرف بي وأكره ممنوع من الصرف نبي وقال نوح القرآن نوح بتص بالصرفات و أصل كلمة نوحية عجمية بس بناءاً لسألوه سئك سئ حرفه لبرأوي لبر لبرآساني والله أعلم لزمان عربية منهوني كده معاملة كلمة عربية أنا قلها كده فلمن تكلم تجيب كأن اسماعيل يا إبراهيم يا عقوب أما نهرك أخوي شون أزاني كلمية عجمياً عربية، أما بعلم الصرف جاء كده أجر هنا كده اسم لاي عرب لا أو زانا عرب ده النبؤة وكلمة عجمية تعرفوا عجمة الاسم بامور بأمور يكي كان يكي لو أمرنا يكي لو دلناش خروجه عن أبنية العرب لا لوزنكاني زماني عربي داربشنا دلوا كإسماعيل يانجاريوا هيا كلميك لزماني عربيا صاد لقل جيم كنابتوا صاد لقل جيم كنابتوا بالله أبيني لكلميك كوبتوا The name is Idjas. That لا Halujah. What is it called? Injas. What is it called? It's called Injas. Halujah. Aaloo. What is علماء called? Aaloo. The students are Aaloo. The students are also a Muslim. They are a Muslim. They are ما ما دام صا يعني هندي قواعد يا نيا ولا علم صرفه احمدي وي حزنك رمزولش مساله وانا باشا اگر كسيك وتي مررت بحضره حضر موت حضره موت حضره موت وتي بلاي حضره موت تي بري ب حضره موت استا اسم مجرور وعلامة جرئي الكسرة الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف يقع اللي تيايان دوان موسى عليا كميان حاضر موت وفبع لبك نا أخرى يعني شا تيا علي تيايان جوابك دو عليا كميان شي موسى عليكم كميان مراكا موسى نعم الموت ما دو عليا عليا كميان مع نويجا مع نويجا دوان تفرناكا يان عالمية يان وصفية Are you ass m Allah? les tunes Add my name Are you with reviews of your media you car? Non I am your elevator Does it have any meaning? I just want to go down and there Yes you blind Me Healt Well you should 1200 So why does that mean? Let نا أبو شوين يشارك ليه ما كابو اللي ك اللي مع معنوية بلى تشجور معنوية يك العالمية باش اللي لفظي كم؟ ما وصل اللي لفظي كم؟ ها تركيب ما وصل حسنت مركبة مركبة بلان مركب تشجور مركبة يك مركبي مسجية اللي كنراه وبيكوا وتصير هيك مش ماعدي معدي كرب بيسوت انا معدي كرب معدي كرب معدي لقب كرب دربندل خان دربندي خان قاضي خان مراتب دربندي خان مراتب باع حرف ج هذا نيتها بلى انا متى مع ان اكون مراكبكا مسجي انا مسجي انا مسجي انا مسجي انا مسجي انا مسجي انا ناس نبات السعيله نسى نبات السعيله اجر و تتبع باتباع الوجما باتباع الوجما لا دي يكلم ابو يكلم ابو اعجمي بو يكشبو اعجمي بو لقا على ميت ممنوع من الصرف فمن باب اولى اجل مركب يكشبو اعجمي جبات لقا على ميت هاد الشي ممنوع من الصرف مباسي اصلا لا ما ناتي باش باشا رأيت خمسة عشرة خمسة عشرة <تصفيق> إني رأيت خمس إني رأيت أحد عشرة إني رأيت كوكبا إيه أحد, عشرة. أحد عشرة كوكبا <تصفيق> ها. مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه الفتح. ممنوع من الصرفه احد عشر ام اقل اقربام سري من به منصوب على صحيح نية بلا من أمام هنا بوي بزانن كا أحد عشراء مركبة تركيبكي عددي أو تركيبة او أو تركيبة مسجينية تركيبة مسجية ويكا دو اسم دو اسم ليك أحد اسمه مصر بيني ربي خمسة عشر بو خمسة عشر، يا أحد عشر، اسميك مبني في محل بولي اسم مركب تركيبك عددية اسم مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفتد به في محل جر اسم جر ما بس نمشي بولاما، ما بس نقوم مركب ابي تركيبك تركيبك مزجيب أصلاً او دو شعي دي ليك دو ناوي سربخوبي دو اسمي سربخوبي بالام او خمسة عشر ليك كيتوا پانزل لسه چه جمع رقل لسه چه بویا تركيب مسجي جعواز تركيب عددي باشا سيبويه خطمان سيبويه قال سيبويه نماو قال سيبويهو بو لبرس سبويه يان أو كشاني كبويه توابونا أو أنا مبني في محل قال سبويه سبويه اسم مبني في محل رفع فاعل مبني في محل رفع فاعل أو شو في ما بيسات عسان بو ممنوع من الصرف فلام ملاحظه اوج بزانا ممنوع من الصرف بام ممنوع من الصرف جبيت اقر الف واللام تدخل السري ين اضافه تكتبوا لاي وشي كي دو خوي ممنوع من الصرف كنمينت ها جروه غيرت اش تي كي بو ناء اضافه كي ولا شتتر اضافه كي ولا شتتر بونمونه مررت بالمساجد اگر الف لام كلاذا عليه مرات بمساجد باشا اگر اگر اوا الف لام كلاذا اگر الف لام كبقيت السري عليه بالمساجد الف لام تو سر وشيء من الصرف ب جرك ولا اقري هر كان الف لام تختص سري ثانيها فه مو كلمة ياك أقل ألف لام شو سريت نجيب رنا يان اضافتك كربون اضافتك إضافة كت بون مونا وتد مررت بيزيد بي العراقي اضافه نعم هو وصفة بون مونا وتد مررت بيزيد بي نونيك هذا المهم نونيك لا نكت سبحان الله سبحانه زيد <تصفيق> عموما يعني أجر إضافت كل بواي كلميك لدواي خوي بونونة وتد عثمان الخير عثمان الخير إضافت كل بوايك هالكلميك دواي أوي. يا يزيد الخير يزيد الخير مضاف مضاف إليه مررت بيزيد الخير بعثمان الخير اقر إضافتنا كدبت عليه بي عثمانه اقر إضافت كدبه شيء كدوا أي خوة أو كاتا جرّكاور أقليو هيتش كشيكي نيا لا لا لا لا لا كشكو ساكن نيا لا يزيد دالك ساكن نيا يا كسري يا فتحه فكان التقاء ساك النبي أول روب ذات. باش تأريض مفقود بارك الله فيكم وصلى الله على محمد. مراجعة.